Diyerekana kesetti. Yoselan mı geldi? Falı ödül lakum, ahedukum. Topkam kesen, işin kesen, sahiha. Rasulullah sallallahu Rasul Rabbin Râudis Sejabir Kala nijan ar-rasul Sallallahu alayhi wasallam Libilalin Bilalin jan ar-rasul Mal jalanin Iza Yo azanta ya bilal Fatarasal Su ta'of Wa idha aqamta Yo iqamta ammoo سب في سيتي في واقامتك جدو من اكله حقن الله عليه الحديث حديث التبوت حديث النسني التبوت النساء نمندو قودوغي تيرا هغابو نميتشان غرام باسو هغاما نينچاني سينه من حچاني تيبهو ام مذ حغنا اجر تنيتك رسول ربي صلى الله عليه وسلم صحابي اساني تي همنجچو دوبا حديثني ابن ترمذي اودسه وداعفن حديثا كان لا فارا جدي ني مالف لا في حديث لي كني يوجد نما عبد المنعم جرامتو كيس سجرا عبد المنعم ابن نعيم اني كني نما لا فارا دوب حديثه كننا فانا كجاب يس حديث هدتو دفه مارتنوي حالافتو لتاتو معنان يفيدا صحيحه عموم شريعه وليقال الشريعه رتنو قاجي دي شريعه اسلاما اككتي زين كارا بو جدو في الراكة أبدا فكيني أفقون يروا رمضاناتي يروا رمضاناتي فترسل ججان ترسل لي صوت ديمو التمهكل والتأني صوت ديمو صوت قرأو فاهدر ججون أمو أسرع ججان أرئي ضد في ججان حديثني بني آپ کو مری بجین ادا نا صبت اذانو اقامہ کیسے تمونے اری پتہ ما دی سبب دی یت اذان نی نا ما پھو جی رو یامو دا سو تا اذانو مناسبہ کناف قبا مال نمو اري امملي وان ني سوته ديماري فينجرو يچو امس كوني ادا نافي قامن جيدون ني تورا اري فاتوم برباچ معناه وله أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذا ما قديم أبي هريرة الرأي أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي قال مجدلا لا يؤذن إلا متوضئ. هنأذان نما وضوء أبو مالجلا. لا يؤذن كني. هنأذان نما وضوء أبو مالجلا. روجك سجيرا أكن أذان يجتمع نما وضوء أبو مالج. وضعفه أيضاً فنالله هديفني لا فانه نما معاوية من يحيى جنمك السجراء في ساتوي نما لا فانه ظاهر هديثنا وأن نوكنه أذانه طهاران شرطي جتش نوفكنه قروب حديث ضعيفة مليئ طهارة ما أذان اللي ركوا قبوجهجا لكن تستحب له الطهارة طهارة عباتن برباچي сада مال عبادة لك ربي تو هي الشجرا طهارة قباتني طهارة رتي بدو تو يو الربرهدا جنجي الله فيكم كناف يوم طهارة ان را يوطهارا ثانيتين اذانن ار افضل جئتو وله عن زياد بن الحارث رضي الله تعالى عنه اذ مر اوديه فما مس زياد بن الحارث الوديه سي ربي سرع حاجته قال نجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ربي نجيني ومن أذن فهو يقيم نمن أداني إثم تؤيقامة عجر الرسول صلى الله عليه وسلم من أذن نمن أداني فهو يقيم إثم تؤيقامة وضقفه أيضاً كن اللهم لهديه لافا ولا أبي داود في حديث عبد الله النزيد أنه قال أبي داود نجده حديث عبد الله النزيد الرأجس نجده انا رايته عبد الله بن زيد بن عبد رببه كان ديو قرانه اول ركعه سجد اه يعني انا إنه انه هيك بانيت كنت اريده ان متو ياذانوا للبرباده قال اني جدي فاق من انت رسولة أنا ما أذاني أنا ما رسول ديجرو أتي إقامي جراني بلالين أذانا وفيه ضعف أيضا فنلله لا خراء تودي بني جرنا سند إساقيسة عبد الرحمن النزياد الإفريقي نماجد أم إني لا خارج ورحلي سأحكم جرونا من يكوننا لا أحركا حيث و estos إن heiß ثم تبتلل احدث في الشخص أنظر وي общем كنا لدينا أدان اسم ق hace قابة عمات العنال وهي لدينا الهاتف الذي سبع بشكل ما سأجد لي تبستر transferred à أول مرتوي بيان الجواز إتّهجة نجا نتهاجتورة جمع أكثى تبوته براديمته. حديثنا تانو حديث أبي, أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نجد المؤذن أملك بالاذان مؤذني إستوي أذانتي حق أقبا إستوى هرك أقبا والإمام أملك بالإقامة إمامي أمه إقامة إستوي هرك أقبا إستوى التموت إذا أكنجد مؤذني أذان التموت معقب يروفي أذان الجد ساعات اللاتي ساعات الجنان إقامة أمه مؤذنات هرك أقبا ثنوا امامه تركا با امامه كاي الا لي جي كاي كاني مؤذن اجد جيت جود مؤذن الله رواه من عديين وضعفه حديثه كان من عديت عديسي حديث نقول لا فادا مال الجنن شريك من عبد الله القاضي لما جرى متكيس حفظ حفظه اسد رات كو وراتي هبزي كيسات تراكو ابانامي چبو كوري سا نما گداو في اي حديثا كانا وارد بهب لا لكن حديثا كبيرو تويو غرغاره مالب جنا حجر رسول ربي الله رسول ربي صلى الله عليه وسلم سانيتين. ويتمو ربي صلى الله عليه وسلم كنا حديثنا كأنها سنة لا فعليته خجير رسول ربي سنة ججبات يجوله توله والإمام أملك بالإقامة يجون أمر الإقامة إمامت الكفمت رجتش أمر الإقامة إمامت الكفمت رججون أجاز إساتي مل هد إمامات الملحين إقامة جدوه مؤذنين موقع تأذانت دانيا وقاموا ثم إرتقبوا وان أمينتهي وان أمنماتهي وقت الرد إساته يبقى جدو يروع تأذان حالة كانت حديثة كانت راجواباً جدوه تولي ولنبيهقي نحوه علي رضي الله تعالى عنه من قوله إمام البيهقي كديره فقعت محدثة بره علي بن أبي طالب الراعب بسرها جالتوا جت قال لي ترجل جت قال لي ترجل تل أم محدثة كنا إمامني إقاما ثم اتقابا يرى ان اقاما جدا اقاما جلنة يرون نبني لفاقق ويروكامي ويجب ان امامي اقام مؤذني اقامات تسينة قد قامت الصلاة جئي كاني العبتة موت ترى قلوب اول مو يجب ان امامي والثينة كاني ترى قلوب ولما ان اصررت اكي ويتو مثلاً، نمشي إقامات تسيني ألقاً جيتجا يوهن رقهن، ويتم رقه ألقاً لكن، نمني، ودو إني قد نجيسي نهين كآء أفباقو حقا إني إقامات تسليني إيقا جرن أفضل، ويتن قد قامت الصلاة جد لفاق أورا جرن mal el namu akumadan tujira kana abi wa anna nas taala rabbi rasulullah sallallahu la الدعاء كالربي بين الأذان كجدو أذاناتي في والإقامة جدو إقاماتي كالأتني رواه النسائي وصححه ابن خذيمة حديث إمام النسائي وذيسي ابن خذيمان صحيح دوبا جدو أذاناتي في جدو إقاماتي ورب إن كالأتن ربنا ما أبواته حديث بكني أكنا نوفكينا garo hadis ala fa alledani ni khara gara ti wandu fe hadis ni ni jabaata hadis ni ni jabaata idan margo do kam nare yero adan me fi yero iqama jiddu khadatti adan adan me ha جدو في جدو إقامات دعاءك رجع سوابة غدّا كبعجّج من هدّن kana ahmal warba cere yejebanne du'a rabbinka accu jedduza ak rabbi khayr idunya fi jenne heddusana ma garin أركت جرو حديث صحيح وعن جابر رضي الله تعالى عنه جابر عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ربي قال نجرا من قال نم حين يسمع النداء يرو للربع من قال أكمي كراني من ناهم من قال أكمي كراني من قال نمن حين يسمع النداء يرو أذان رجاه نداء جد أذان اتباعه أذان يرو رجاه نمن جري ماال؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة يا ربي كاد ابو تنتو تا تي ثنايو كا يام سبوتم تو تا تي ثنا تي يو تي يو كال لبا غوتم تو تا تي نبي محمد كرتو في صدر قال وبعثه يا ربي اسكاسي مكامن دابتها بكا محمودا فارفمتي الذي بوثن سنو الذي ومير ريسا مكاماتي ديبي ا وعدته كاساف بلمتي نمجيدي حلت له شفاعة يوم القيامة شفاعة يقول يا قيامة إساف مركانويت إساف حللت يجعل أخرجه الأربعة اللهم جدت يا الله جدت يا الله رب هذه الدعوة التام ما جدت ربي كأغو تمت تاتتناتهم لذي أذان اتباع له غوثم توان ني جيدي ذكري ربي قدنا ربي توكاي سجير توكچو ما ربي تي رغابو نبي محمد وحداني يما رغابو توكاي سجير غار خيريت ني ما يامو توكاي سجير ها غار عباده ربي ني ما يامو توكاي سجير كانا غوثم توتا دوان مارا كايثا عبد شيطان ني باطايران ولا هو ذراتن حالا سددي حفورا بافتا هي گاججو دوي دو دوبا حفورا بافتا اكتت اوحراشي اباتا شيطان كناف لالبووتوتا تي كدا بووتوتا تي جي دي والصلاة القائمة جيشو. صلاة صلاة دائم تتعدى ملا توقل لي دفه كايسين كايسين ججير امانتم مان في دفه كبا كايسين كابن ابت تو كاتا آتي محمدن الوسيلة وسيلاتا وسيلاده ما ان واو هتين دي هاتن اا وا كورتو واو هتي صدر كاجننتا ترسل ربي صلى الله عليه وسلم أرقة سنة درجة وسيلة الأمد ما له جنانين جرى عرش الرحمن التوان سين والكروي تفجج كرتو أول جرى ربي التوان سين والكروي تفجج قناه جرا فضيلانه ما إني صدر كا إسالم كبنيرت الدبلة سجتو Daraja biraz daraja da balata ramisi ya Rabbi kendini feci. Makama Mahmud, kader amcının bu farfaman, bak farfama kanam nihun arge ergi far sujectu. Yokani isar Rabbi isa it قولي الذي وعد وجهون بوتان كربي لمسا قول أنا بمحمد عسى يبعث كربك مقام محمود إيه كربي الآن بين لمسا بوتان بوتان سان ربي ساني اتفار فتني اتفار فتني إيه جساني ربي الآن نبي محمد فارو دوان اسم فارس فارس هيمة إساقور أك قرثني شفاء إساني رحبة ساني وجهون قنِ حلت له شفاعتي شفاعت يا يسا حللتج شفاعتي ارغتج جون شفاعان سن شفاع اظمى شفاع اظمى شفاعه محمد مقام محمود اذن شفاع رب الرئيس ارغتن رسولك ينفارفته جودا اكن Rabbin ulanı şafa'i saniyini uhaakennu Dua'i kanakar acım barbaçı sağlam Sunnan Rasulullah Rabbin rakti salata salama bu suda Açiboda Dua'i tanakar acımda Gönü hadis kanar rar gannu Yoro muadzinal agin Yakın nijerijekcu pan salata salama rasulullah rakti bu suda Sadabhan dua'i tanak Rasulah ki innakar acımda afrabban raditu billahi rabban wa bilislami dinan muhammedin sallallahu alaihi wasallam